حزب اليوم الإثنين أعوذ بالله إنا الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاكَتَهُ صَلُّوا عَلَى النَّبِي يَا إِيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلُّوا تَسْلِيمًا لَبَّيْكَ كما رَبِّي وَسَعْدَيْكَ اللَّهُمَّ يَكَ الْعَمْدُ كَمَا أَنْتَى أَهْلُهُ فَصَلِي عَلَى مُحَمَّدٍ ك فإنك آل التقوى وآهل المغفرة اللهم لك الحمد وحمدًا كثيرا خالدا ما قلودك ولك الحمد وحمدًا دامت هذا هو دون علمك ولك الحمد وحمدًا لا جزاء لقائله إلا رضاك ولك الحمد دامت مشيئتك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه أستوفر الله استوفار جميع التوفرين وعدد الغفران والمغفورين وعددا الفاسي وانفاسهم وعددا فاسل الخلائق وعدد الحسنات وعدد للمخلوقات وعددا المخلوقين وعدد ما كان ويكون في الدنيا والآخرة وعدد نعمائه وعدد عدله وفضله وأضعافه أضعافه في عافي ذلك لي ولوالدينا من مشايخنا وإحنا ولأحبابنا ومن يلوذ بنا ومن له حق علينا ومن وصانا بالخير ولمن شيء هذا الاستغفار ولمن شيء هذا الاستغفار ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الفض ذا الفضل والإحسان واللطف والعافع وإذن بالغفران يا حنان يا منان يا رحمن يا الله لا إله إلا الله عَدَدًا الهيالي والتهوري لا إله إلا الله عدد أمواجي البحوري لا إله إلا الله عدد القادر والأمطار لا إله إلا الله عدد القادر والمطهر لا إله إلا الله عدد النبات والشجاري لا إله إلا الله عدد نوعة لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله يوم هذا إلى يوم ينفخ في الصور إ إ الله من أجميع الممء والجوي من الأرضين والسماوات واللوه والقللم والعش والكسي والجنان والنيران والحشر والميزان بالعرافي وعدد ما في <تصفيق> بعدد ما كانعدت ما وكدها وكيها وهبزين بما بماسااقيلها مكوهازين وعرض ما قيل وما يقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله, الله. معمّة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن جعلنا توعيدنا عندك ودي عندنا فلا تضيع وديعنا فإن راجعون إلى جنابك يا حفيظ الذكر بالذكر احفظ ذكرنا لك عندك فإنك قمت وقولك إننا نحوزن ذكره إن لبولحافين يا رحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأئمة والملائكة المقربين والأحباب والمعجبين والمحبونين من السماوات والأرض الأمتي أجمعين الله مسلم على محمد وعلى آله محمد كنا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah ﷻ ﷺ barika ﷺ ve محمد Ali Muhammed'e, ﷺ kema barık ﷺ İbrahim'e ve ﷺ Ali İbrahim'e, ﷻ innaka hamidin Majid. Allah ﷻ ﷺ sallallahu ﷺ Muhammed'e hazwiji ve derviyeti, ﷺ kema sallied ﷺ İbrahim'e ve barika ﷺ Muhammed'e hazwiji ve derviyeti, ﷺ kema barık ﷺ İbrahim'e, فبارك على محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عنه مجيد اللهم داحي المدعوات والباري المسلوكات جعل شعائف أسلواتك ونماوية بركاتك فتتحننك على محمد عبدك ورسولك الفاتحي لما غلق والخاتم لما سبق الملعين بل مُعْلِنِي لحقَه بالحقِّ وَدَمَه، بل مُعْلِنِي لحقَه بالحقَّ تاميا لجشات كما حمل فضل عبدي عندك بطاعتك، مستوفيا في مرضاتك واعيا لوحدك، حافظا لعاتك ماضيا على نفاذة عندك. وقب سند قالصمقال وال الله تصلوا بعاه أسباب بهيد كديية للقلوب بعد الخات الفتني والإفني وأابج مضحات للعلمي ولا إرات العكام ومنات للسامي فهو أمن كل المؤمونون وخاز Şehid ve ve bagift ve kaniyemeden ve Allah mafsağlağı fi adini أجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنآت له غير مكترات من فوز ثوابك المخلول وجزيل عطائك المعلول اللهم أعلي على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك من جلوم ونزله الشهادة ومرضي المقالة دا منطق عدل وخطة فصل دا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظيم اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ونفقاء مصاعبين اللهم ابره من السلام وارد علينا من السلام الله صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أُمزِد عليه ثانية وثين اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من زالي عليه إذا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثنين الله صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كانت بلادة هُو على أشهر الأقوال يوم الاثنين اللهم صل وسلم وشرف وعظم وبارك وكرم وردي وتمم على سيدنا محمد الذي افت تحت به أولاق كنز الوجود فنصدته باسلة لإيسال الفيض والجودي ورفعته إلى أعلى غرف معاينة أشهوده وبوأته من عضرات قدسك حيث بلا شأ وبلا حدود الذي أقمت بعدمته قرب الأملاك وجعلت القطوان تدور عليه الأفلاك وأجلسته على كرسي المكانة وسريل التنكين وخاطبته لإرشاد تعليم والتعليم فقلت بطريق التبجيل والتعظيم ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ظن والقلم وما يصدقون ما أنت بنعمة عليكُك عظيم سيدي الأوائل والآخري وصفة الأمات لي والأفاحري لسان العذرة كتسيهتي أمين الأسرار لحيتي مجلدات ونظرة الأسماء والصفات ومي مي الملكي رحاء الرحمة وميمي الملكي والملكي أتالي التوهمي سر حياة العالمي قلة السجودي يا دم روحي الأرواحي في جميع الأشباحي لا يشك أحدكم بشكوة إلا وجد ألم هام جماعي حقائق أنبعي دقائق ناسوتي رأيات إمامته قل إن كنتم الله فاتبعوني وحلوئكم الله ويغفر لكم ذنوبكم خلعات خلافاته إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله تاج المحبوبيته ولسوف يغطيك عبك فترضاه لبلاك أبلاك لما خلقت الأفلاك صاد خلته لعمرك فالله عنك ما ودعك ربك وما قلا صاحب الشرف والمجد عامل لواء الحمد صاحب الوسيلة والفضيلة هذا هو من دونه تحت لوائه صاحب الشفاعات الأظمى والكوفر سل من رضا رفرف الإصطفاء صدرة الانتهاء شمس العالم مدر الكمال نجم رداية جمع الكون خليلك الأقعثم وحبيبك الأكرم وسلطانك الأقوم عبدك القائم ويملك على آله ذوي الشيام وأصحابه ذوي الهمم ما تعاقب الأنهار البيئم ما تعاقب الأنهار الأب والليل الأب حن سلم تسليم عدد ما حضر به علمك واصاو كتابك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهو حسبي ونعم يعمل وكيل وهو اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلغت الأبعار وفيه ارتقت العقائق وتنزلته لمعادة فاعجزا خلائقا وله تضالت الفهم فلم يدرك منها سابق ولا لاحق فرياض الملكوته بزهدي جماله المونقة وحياض الجبروت فرياض الماله متدفقة ولا شيء إلا وولي إذ لبل كما قيل لذهب ما وصود صلاة تليق بك منك إليك ما هو أحلى اللهم إنا هوسلك الجان يعتاد عليك وعجابك العظم قائم لك بأيديك اللهم لحقني بنسبيه وحقتني بعسبيه وعرفني يا معرفة أسلم بها من ممارد الجهل وأكابها من العرض فاضلي على سبيله إلى حضرته حملاً محفوفاً من صغتك وأغفر فيه على الباطل فأدمغه وسجري فيه بحال أهديتي أنشني من, من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرا ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها أجعل الله من العجاب العظم عيات روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع وانمي تحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ضاهر يا باطل اسمع نتاعي ما سنعت به نتاع عبدك عليه السلام أنصرني بك لك وعيدني بك لك بيني وبينك وحب بيني وبين غيرك. الله الله الله İnna lā dīf arḍahīk al-Qur'ān l-rātuk illā ma'ad. min amrīn ar-šada. Rabb-nātīn hamdun min amrīn ar-šada. Rabb-nātīn hamdun min فاتل عليك وعلى آله وصحبه وسلّم عدد ما أحاض به عينكsource عليك إنك على كل شيء كتير اللهم صل على سيدنا محمد الجامعي في أسرارك فاتل عليك وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أحاض به علمك apresent Christians على سيدنا محمد على سيدنا محمد والله عليك وانا اعز صحبي وسلم عدد ما حاض به عين الكرجمان عليك انك على كل شيء قلتي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاه وسلاما انت لهم اهل ولهما اهل عدد ما علمت وزنت ما علمت علمته كذلك Allahümme sallim ve sallim ve barik ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulike nebiyyil ümmiyyi ve ala maa fil semavati ve maa fil aradine ve maa bayna ve maa vajhi yutfake la khafiyye fi umurina ve ya rabbel alemin Allahümme ceal salvatike ve rahmetike ve ala Muhammedin ve ala Muhammedin وعلى إبراهيم وعلى محمد من آل محمد كما صليتها وباركتها ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منك عمير مجيد الله صل على سيدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب الأصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان فبل يروحه وأرباح أهل بيته من التعية والسلام وبارك والسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد ما تصلت العيون النظري متزخرفتي المتزخرفتي الأرطونا بالمطر فحج حاج تبعت مرا بلبيب ونهر نهر أطاف بالبيت العتيق وقبل الحجارة اللهم صل وسلم على عبدك النبي جمعت به شتات النفوس ونبه ك وَنَبِيكَ الَّذِي جِهْتَلَيْتَ بِهِ ظَلَامًا قُلُوبِ وَحَبِيبِكَ الَّذِي خَتَرْتَهُ عَلَى كُلْ حَبِيبٍ اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأعلاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصاره وأصاره وأشياعه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين